وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إلا الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقاء إلا الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء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 منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ ذن فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء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 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحما إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس لعوم لا ريب فيه إِنَّ الله لا يخلف الميعاد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 قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إِلَى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين الْتَقَتَا فِئَةٌ تقاتل في سبيل الله وأخرى كَافِرَةٌ يرونهم مثليهم رأي العين والله يعيد بنصره من يشاء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 حسن المآب. قل حُسْنُ بخير قُلْ ذلكم بِخَيْرٍ مِنْ عند لِلَّذِينَ اتَّقَوْا تجري رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عند رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. وأزواجهم مطهرة ولجوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار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 ناصرين الم ترا الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون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 ممالك الملك فؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إن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 ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ما ان تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه والى الله مصير قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير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 والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني, وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا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 هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية قيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن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 يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب نوحي اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون اذ قالت الملائكه يا مريم إن الله يبشرك بكلمة, منه يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهدا ومن الصالحين قالت رب أن لا يكون لي ولد أَلَمْ يَمْسَسْنِي دَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا, فأنفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والادرس واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم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 مستقيم، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أوصال إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون.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 ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وان الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أَهْلَ الكتاب تعالوا إِلَى كَلِمَةٍ سواء بيننا وبينكم أَلَّا نعبد إلا الله, إلى ألا نعبد إلا الله وَلَا إلى بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا ولا نشرك به شيئا ولا بعضنا ولا يتخذ بعضنا بعضا أردابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم لما تحاجون في إبراهيم وما لنا أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أ تعقلون ها أنتم في مالكم به علم في علم فلم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 إن أولى الناس بإمراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إِلَّا أنفسهم وما يشعرون يا اهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون يا ما الكتاب لما الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهنم نَغَارِي وَكَفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ إِنْ يؤتى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ إِنْ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 ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا أولئك, اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب الالم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 لا بالكفر بعد إل أنتم مسلمون، وإذ أخذ الله ميثاق تقد النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمةٍ ثم جاءكم رسول, رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولا قال أأقررتم وأخذتم على ذلك اصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون ولهم أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرهون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 وما تفقضون شيء فإن الله بي عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل مَا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها هذا إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولى هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 وأنتم شهداء وما الله بغي عما تعملون يا شهداء أيها الذين آمنوا إن تطيعوا, فريقا من الذين أوتوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم يا ربا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين برضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض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 وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الزلة أينما تقفوه إِلَّا بحبل من الله وحبل من الناس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 من أهل الكتاب أمّة قائمة يتنون آيات الله يتنون آيات الله آنى زاء الليل وهم يستدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولاد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 قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئذاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كلي وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قَالُوا اعْضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْرِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تصبكم سيئة يفرحوا بها وَإِن تصبروا وتتقوا لا يضروكم كيدهم شيئا إِنَّ الله بما يعملون محيط وَإِذْ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم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 إذ تقول للمؤمنين ألي يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثة آلاف, بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين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 ولله ما في السماة وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَاءَ ضْعَافًا مُضَاعْفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وَجَنَّةٍ, وجنة عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ السماوات أُعِدَّتْ أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين, الغير والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله زَكَا اللَّهُ فَتَسْتَغْفِرُونَ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَلَا إِنَّ آلَائِكَه جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أَجْرُ العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكربين بَيَانٌ بيان للناس وهدى لِلْمُتَّقِينَ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 وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمَّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيع الذين, الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله بما أشركوا بالله ما لن نزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعدا إذ تحسونا بإذنه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 ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان, إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا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 فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنْ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ رَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَثَّ فِيهِمْ رَسُولًا إثباتاً لهم رسولاً من أنفسهم يتنو عليهم آيات آياته ويذكّهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين أو أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قُلْتُمْ قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وماذا أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين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 الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون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 وَالْتَبَعُو رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَالِكُمُ الشَّيْطَانُ يُحْرِضُ أُولِي فَلَا تَخَافُوا هُمْ إِن كنتم مؤمنين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 الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين اِن كذبوك فقد كُن لَّبَغسٌ من قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ المنير وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ الموت ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا يوم أُجُورَكُمْ يَوْمَ القيامة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 ينادي للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا, سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم فاستجاب لهم ربهم لا أضيع عمل منكم من ذكر او انثى بعضكم من فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلي في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عزم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 وَإِنَّمِنَ من أهل الْكِتَابِ الكتاب يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ لَمِنْ وما بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ